الله شديد العقاب وقال عليه الصلاة والسلام كما الحديث المخرج في السنن المسند في آخر الزمان أيام تسمى أيام الصبر والقابض فيها على دينه كالقابض على الجمر وأجر العامل فيها كأجر خمسين رجلا قالوا منهم يا رسول الله منا قال منكم هذه مع كونها تخبر عن واقع مر إلا أنها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 ليس يقدر قدره إلا الذي أعطاه للإنسان فروى أبو داود في سنن له ورواه أيضا أحمد الشيباني أثرا تضمن أجر خمسين أمرئ من صاحب أحمد خيرة الرحماني، إسناده حسن اسناده حسن ومصداق له في مسلم فافهمه فهم بياني إن العبادة وقت هرج هجرة حقا إلي وذاك ذو برهاني لنعلم أيها الحبة أن طريق الثبات وطريق الاستقامة طريق وعر لا بد أخي الحبيب تعرض عليك الفتن صباح مساء وأما القضاء على فتن الشهوات فيكون بعظيم الإيمان الناجم عن كثرة العبادة كما أخبر صلى الله عليه وسلم فإن كثرة العبادة إقبال على الله والإقبال على الله يجعل مرقى قريبا من رحمته تبارك وتعالى وهدايته وتوفيقه